122-الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 123-والذين يؤمنون بما Kau ma' unzil min qabilk, wabil akhiratihum yuqinun. Ulai'ik ala huda' min Rabbihim, Sewaan عليهم, Aa dzar-tahum, Aa dzar-tahum, Am lant dzar-hum, La yu'minun. Khatm Allah wa'ala Keshaatul, dan mereka menghadapi azab yang berat. Dan dari orang-orang yang beriman, ada yang berkata: Yuhaadzgulillah waal-ladin amanu wa ma yuhaadzgulillaa afsahum wa ma yashgurul fi qulubihim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 يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء كلا يعلمون، وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمننا، وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.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 Akun gumi, fahum la yerjigun, atau cibin min sana, fihi zulmatu, waragdu, waruqa, yajalun acabghum fi azzanim min al swayk, والله محيط بالكافرين يغاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاؤ لهم مشوه في واذا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 وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ من السماء بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا ودعوا وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فاللم تفعلوا ولن تفعلوا ف تقن رلة وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات Sujeri min, tahtiha al anhar. Kullama ruziqu minha min thamratil rizqu, qalu qalu hadaladi ruzqana min qablu wa atubih mutashabha, walhum fiha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 121-How do you believe in Allah? 122-And you were dead, so you will live. 123-Then you will die, then you will Arḍ jamia, thumma istawa, thumma istawa, ila al-sama, fasuawhun sabag semawat, wahyu bikkul shayin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 فقال, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنا ك أن الحكيم. قال يا آدم أبهم بأسمائهم فلما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 119. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 110. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 129-قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهد أوفى بعهدكم وإياه يفرهبون وأأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين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 Wa'astainu bil sabr wal salah, wa inna halakbiratun illa'ala al khasshain, al-ladzina yiznun anhumulaku rubhim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 تقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون.